ا ل ع ا ل م ي ن و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي、الأممين. وعلى آله وصحبه أجمعين ا ل و ا ب الحج والحج بفتح الحاء وكسرها الحج والحج بفتح ك ه م ا القراءات السبعة ا من م ل ش ه وعلى ر ة ولله ا ل ن ا س ح ج ا ل ب ي ت و ل ل ه على ا ل ن ا س ح ج البيت م ع ن ا ه ف ي اللغة القصد مطلق القصد مطلق وقد أ م ا الشرع في فهو ص مكتفى للنسك على ن ا ح و الذي س ن ر والحج من أركان الإسلام ا من ل ت ي ل احاديث ي ص ب د و ن ه وهذا مما لا يخفى على يخفى أ ح وقد وردت د ح ا ك ث ي ر ة في فضائله منها ما رواه أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله ت عنه ا ل ى ع عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه سئل اي الاعمال افضل قال ايمان بالله ورسول ه قيل ثم ماذا قال حج م ب ر و ف رواه البخاري ومسلم وقد تكلمنا عن هذا الحديث اثناء ت ل ا م ن ا على صحيح م س ل م وذكرنا ما يتعلق به من ا ل ا ح ك ا م بالتفصيل وعن ابي ه ر ي ر ة ايضا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع ف ي و م ولدته أ م ه رواه البخاري ومسلم وعن ابي ه ر ي ر ة أ ي ض ا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل ع م ر ة إ ل ى ا ل ع م ر ة كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إ ل ا ا ل ج ن ة رواه البخاري ومسلم والحج المبرور هو الذي لا م ع ص ي ة فيه وعن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله نرى الجهاد أ ف ض ل العمل أ ف ل ا نجاهد قال لكن أ ف ض ل من الجهاد حج م ظ ر و ر رواه البخاري وعن ع ا ئ ش ة أ ي ض ا أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أ ك ث ر من أ ن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ع م ر ة في رمضان تعدل ح ج ة أو تعدل حجة معي رواه البخاري ومسلم و ا ل أ ح ا د ي ث ا ل و ا ر د ة في فضائل الحج ك ث ي ر ة جدا نكتفي بهذا الذي ذكره ا ل إ م ا م النووي في فضائلها وقد روي عن القاضي حسين وهو من كبار أ ص ح ا ب ن ا في المذهب من مجتهدي المذهب أن الحج م ذ ه ب أن ا ل أفضل ف العبادات اجتماله على المال والبدن يجمع ه ه يبذله الإنسان ببدنه وفيه د بذل ب الإنسان ا وقال الحليمي من أصحابنا الحج ل ه ي من م ج معاني العبادات كلها فمن حج ف ك أ ن م ا صام وصلى واعتكف وزكى ورابط في سبيل الله وغزا إ ل ا أ ن الراجح عند أ ص ح ا ب ن ا جميعا أ ن ا ل ص ل ا ة أ ف ض ل منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن أ ف ض ل ا ل أ ع م ا ل فقال ا ل ص ل ا ة على وقتها وقال ا ل ص ل ا ة خير مشروع وهذا خاص والخاص يقدم على العام فما ورد من أ خ ب ا ر في تفضيل الحج إ ن م ا هي أ خ ب ا ر ع ا م ة و إ م ا ا ل ص ل ا ة فقد وردت فيها أ خ ب ا ر خ ا ص ة والخاص يقدم على العام ولذلك ت رجح جمهور أ ص ح ا ب ن ا أ ن ا ل ص ل ا ة أ ف ض ل منه والحج من الشرائع ا ل ق د ي م ة التي كانت م و ج و د ة قبل ا ل إ س ل ا م ولكن تختلف ط ب ي ع ة ا ل ع ب ا د ة التي تؤدى من أ م ة إ ل ى أ م ة ومن ش ر ي ع ة إ ل ى ش ر ي ع ة كما تختلف تفاصيل الشرائع في معظم العبادات ف ا ل ص ل ا ة عندنا تختلف عن ا ل ص ل ا ة عند اليهود وتختلف عن ا ل ص ل ا ة عند النصارى هذا إ ذ ا نظرنا إ ل ى ا ل ص ل ا ة قبل تحريفها عند اليهود والنصارى لا شك أ ن صلاتهم كانت تختلف عن صلاتنا وكذلك الحج من الشعائر ا ل ق د ي م ة التي كانت م ع ر و ف ة في الشرائع ا ل س ا ب ق ة ولكنه قد يختلف عما هو عليه ا ل آ ن في شريعتنا ا ل إ س ل ا م ي ة والحج كما ذكرنا ركن من أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م فهو فرض عين يجب على كل مكلف مستطيع أ ن يقوم به لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إ ل ي ه سبيلا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم بني ا ل إ س ل ا م على خمس وعد منها النبي صلى الله عليه وسلم الحج ولحديث حجوا قبل أ ن لا تحجوا قالوا كيف نحج قبل أ ن لا نحج قال أ ن تقعد العرب على بطون ا ل أ و د ي ة يمنعون الناس ا ل س ر ي ل وهذا ب إ ج م ا ع علماء ا ل أ م ة لا خلاف فيه بينهم فمن جحد وجوبه فقد كفر من قال إ ن الحج ليس بواجب فهو مرتد حكمه حكم جاحد ا ل ص ل ا ة وحكم جاحد الصيام وحكم جاحد ا ل ز ك ا ة من جحد وجوب الحج فقد كفر و أ م ا إ ذ ا لم يجحد وجوب الحج و إ ن م ا قال الحج واجب وهو ركن من أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م ولكنه ما يريد أ ن يحج ك ث ل اما يريد أن يحج أن أما لو قال ن ا اخر الحج إ ل ى ا ل س ن ة ا ل ق ا د م ة هذا لا مانع منه ل أ ن الحج ليس على الفور عندنا وعند كثير من الفقهاء وعند بعض الفقهاء على الفور فمن قال ب أ ن الحج على الفور إ ذ ا أ خ ر ه إ ل ى ا ل س ن ة التي بعد س ن ة الاستطاعه يعتبر آ خ م ا أ م ا الذين قالوا ب أ ن الحج ليس على الفور فلو أ خ ر ه ا ل إ ن س ا ن ولو ك ث ل ا لا مانع من ذلك ما يكون عاطيا لكن لو قال انا ما أ ر ي د أ ن أ ح ج ما نوى ا ل ت أ خ ي ر و إ ن ما قال ما يريد أ ن يحج مع إ ق ر ا ر ه بوجوب الحج و ب أ ن ه فاسقا يعتبر مثله كمثل الذي يترك ا ل ص ل ا ة ك ث ل ا ولكن تارك ا ل ص ل ا ة ك ث ل ا يقتل كما مر معنا عند الكلام على احكام تارك ا ل ص ل ا ة أ م ا تارك الحج ما يقتل لماذا ميز العلماء بين تارك الصلاه ة الصلاة قالوا لأن ل ا أ ويجب ق ا ت م ع ن ة و ي تكرارها في اليوم خمس مرات ف إ ذ ا أ خ ر ى إ ن س ا ن ساعات يفوت وقتها وتنقلب من أ د ا ء إ ل ى قضاء لها وقت ضرورة وقت الضروره ة م ث ل ب ا ل ن س ب ة للظهر ينتهي بانتهاء وقت العصر ووقت ا ل ض ر و ر ة ب ا ل ن س ب ة للمغرب ينتهي بانتهاء وقت العشاء ف إ ذ ا أ خ ر ه ا ل ا ن س ا ن عن هذين الوقتين ك ث ل ا و أ ف ر على تركها ف إ ن ه ي ق ت ل ل أ ن ن ا علمنا ب أ ن ه وقع في ا ل م ع ص ي ة قطعا و أ م ا لو لم يحج هذه ا ل س ن ة و ق ا ل ن ا أ ن ا م ا أ ر ي د أ ن أ ح ج ك ث ل ا يحتمل أ ن يحج في ا ل س ن ة ا ل ق ا د م ة ولا نستطيع أ ن نحجر عليه الواسع الحج زمن موسع يتسع العمر ب أ س ر ه ل ولو عاش مئة عام ع مئة و ف ا بآخر سنة قال ل يموت يعتبر حجه ي شيء ه و ب ن انا على ذلك ما نستطيع أن نقيم عليه ل ونقول يقتل ما اريد أ ن احج هذه ا ل س ن ة مع قدرته ومع ا س ا ع ت ه لكن يحتمل أ ن يحج في ا ل س ن ة القادمه ة الصلاة وليس كذلك ل أ ن لو أخرها ظهرت أداءً وثانيا ب بفعلها بين بين ن نحن نلزمه نفعلها ا أداءً فإذا لم يفعلها أداءً الحد هذا الفرق ما بين الحج ما الصلاة ء على عصى عليه ذلك لم وقيم فقد و ً لما ورد في ا ل ص ل ا ة من أ ح ا د ي ث تجعل ا ن ت ا ر ك ا ل ص ل ا ة في صف الكفره ولم يرد هذا ب ا ل ن س ب ة للحج مع إ ج م ا ع ن ا ب أ ن ه ركن من أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م نعم ولكن السبب الرئيسي هو أ ن فرض الحج موسع ت س ع العمر ب أ س ر ه وبناء على ذلك ما نستطيع أ ن نحكم على إ ن س ا ن ب أ ن ه تارك, تارك للركن ح ج ت ا لانه يعتمد ان يفعله في المستقبل ولذلك ما قال و احد من العلماء ب أ ن ه يقتل إ ذ ا ترك ف ر ي ض ة الحج حتى ولو قالوا ب أ ن وجوبه مضيق بحيث اذا صار الإنسان قادرا على الزاد على ولو ع ى الراحلة صار مستطيعا ل يفعل م اخره ل قالوا يقتل ولو ح ج ما نعم بأنه أ عن وقت الوجوب فيمن قال ب أ ن زمن الحج مضيق و أ م ا فرض الحج فقد كان بعد ا ل ه ج ر ة واختلف العلماء في أ ي س ن ة كان بعد ا ل ه ج ر ة السنة فقيل في السنة الخامسة وقيل في ا ل س ن ة ا ل س ا د س ة وقيل في ا ل س ن ة ا ل ث ا م ن ة وقيل في ا ل س ن ة ا ل ت ا س ع ة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أ ن يهاجر كان يحج كل عام ولكنه بعد أ ن هاجر لم يحج إ ل ا ح ج ة و ا ح د ة وهي ح ج ة الوداع ولا يجب الحج في أرض الشرع إ ل ا م ر ة و ا ح د ة الواجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يحج م ر ة و ا ح د ة ولا يجب عليه أ ن يحج أ ك ث ر من هذا ا لخبر مسلم أ ن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال يا أ ي ه ا الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أ ك ل عام يا رسول الله في كل عام نحج ف س ت ت حتى قالها ثلاثا أ ي كرر ر ج ل هذه ك ل م ة ثلاث مرات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم أ ي لا تكثروا من السؤال هلك من قبلكم ب ك ث ر ة سؤالهم واختلافهم على أ ن ب ي ا ئ ه م ف إ ذ ا أ م ر ت ك م ب أ م ر ف أ ت و ا منه ما استطعتم و إ ذ ا نهيتكم عن شيء فدعوه وعن ص ر ا ق ة قال قلت يا رسول الله عمرتنا هذه ل ع ا م ن ا هذا أ م ل ل أ ب د فقال لا بل ل ل أ ب د دخلت ا ل ع م ر ة في الحج إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة وروى ان ب عباس أن ت ق ر أ ابن حابب س أ ل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحج كل عام قال لا فكل هذه احاديث تدل د ل ا ل ة ص ر ي ح ة على أ ن الحج لا يجب في العمر إ ل ا م ر ة و ا ح د ة وما يفعله ا ل إ ن س ا ن بعد ذلك يكون من قبيل ا ل ن ا ف ل ة التي يتطوع بها ولكنه يقع فرض ك ف ا ي ة ل أ ن الحج فرض عين على من لم يحج و أ م ا ما سوى ذلك ف إ ح ي ا ء ش ع ي ر ة ا ل إ س ل ا م فرض ك ف ا ي ة إ ح ي ا ء ش ع ي ر ة ا ل إ س ل ا م في الحج فرض ك ف ا ي ة على معنى أ ن ه يجب أ ن تقام الشعائر كل عام يجب على كل واحد منا أ ن يؤدي فرضه ما ولكن ر ا ء ذ يجب أ ت ق ا من الشعائر كل عام كل يجب أ يحج ولكن من الذي يحج الفرق بين فرض العين وفرض ا ل ك ف ا ي ة أ ن فرض العين يتعلق بكل مكلف على ح د ة يجب عليه أ ن يفعل ما أ و ج ب الله تعالى عليه ولكن فرض ا ل ك ف ا ي ة يتعلق بكل ا ل ا م ة بحيث لو فعله البعض يسقط عن الباقين وبناء على ذلك نحن ما يجب علينا أ ن نحج كل عام ف إ ذ ا حج بعض الناس سقط الفرض ع ن ه و إ ذ ا لم يحج أ ح د صار كل مكلف من المسلمين اثما ل أ ن ه كان يجب عليه أ ن يحيي ا ل ش ع ي ر ة بالحج وبناء على ذلك نحن نقول إ ذ ا حج ا ل ن س ا ن حج الفرض وبعد ذلك أ ر ا د أ ن يحج م ر ة ث ا ن ي ة حجه هذا ليس فرضا ولكن بنفس الوقت ما نقول إ ن ه ن ا ف ل ة و إ ن م ا نقول ب أ ن ه فرض ك ف ا ي ة إ ذ ا فعله يعتبر من خ ل ي ل فرض ا ل ك ف ا ي ة نعم هو لو تركه ما يعاقب ل وهذا ت ر ك حكم ا ل ن ا ف ل ة ايضا النافله هي الشيء الذي اذا فعله الانسان ي ذ ا ب واذا تركه لا يعاقب ولكن الفرق ما بين ا ل ن ا ف ل ة وبين فرض ا ل ك ف ا ي ة ان ا ل ن ا ف ل ة لو تركها كل الناس ما يعاقبون ولو فعلوها جميعا ي ث ا ب و ن واما فرض ا ل ك ف ا ي ة لو تركه الناس جميعا يعاقب الجميع على انهم تركوا فرضا وعاقب الجميع ع ل أ ن ه م تركوا فرضا ولكن لو فعله بعضهم سقط الاسم ل ل مثل صلاة الجنازة صلاة فعلها ب ا جنازة ان ا ن بعض سقط س ا عن الباقين ا اتجيبوا جميعا, جميع جميعا. فاذا الفرق ما اتفاية وما بين النافلة ان النافلة اذا تركها جميعا س بين بين فرض لا ا ي ع ق ب ولكن ن و فرض ا ل ك ف ا ي ة لو تركه الجميع يعاقبون وبناء على ذلك من حيث الثواب الحج الذي يؤديه الانسان بعد حج الفرض يساوي ا ل ن ا ف ل ة التي يفعلها ا ل إ ن س ا ن في غ ي ر أجل وليس واجبا حج م الجميع, فلا بد أن يعاقب الجميع. وبهذا نفرق ما بين النافلة وما ي يعاقب بين بين اتفاية ع فلابد نفرق النافلة فرض وبهذا أن وما قول البيهقي او الحديث الذي رواه البيهقي والذي ي أ م ر بالحج في كل خ م س ة اعوام قال فمحمول على الندب لقوله صلى الله عليه وسلم من حج ح ج ة ادى فرضه ومن حج ث ا ن ي ة باين ربه ومن حج ثلاث حجج حرم الله شعره وبشره على النار فاذا اذا فعل الانسان ا ل ح ج ة الاولى فقد د ما عليه من الواجب و أ م ا ا ل ث ا ن ي ة و ا ل ث ا ل ث ة فهي ليست ب ف ر ي ض ة و إ ن م ا هي من قبيل المندوبات يندب ل ل إ ن س ا ن أ ن يقوم بها وكالحج عندنا ا ل ع م ر ة كما أ ن الحج فرض كذلك ا ل ع م ر ة فرض يجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن ياتي بها في العمر ولو م ر ة و ا ح د ة لما رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما ب أ س ا ن ي د صحيحه عن ا ل س ي د ة عائشه ة رضي ا ل ل عنها قالت قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج و ا ل ع م ر ة وروى البيهقي أ ي ض ا ب إ س ن ا د ه عن أ ب ي رزين ا ل ع ق ي ل الصحابي رضي الله تعالى عنه أ ن ه قال يا رسول الله إ ن أ ب ي شيخ كبير لا يستطيع الحج و ا ل ع م ر ة ولا الظعن قال حج عن, أبيك واعتمر حج عن ابيك واعتمر ففي هذا الحديث والحديث السابق الذي رويناه عن البيهقي وابن ماجه وغيرهما دلالة صريحة على صريحة أنه العمرة كالحج فرد قال البيهقي في هذا الحديث الذي رزين هذا رواه عن رزين قال البيهقي قال مسلم بن الحجاج الامام مسلم ط ا ح ب الصحيح سمعت أ ح م د بن حنبل يقول لا أ ع ل م في إ ي ج ا ب ا ل ع م ر ة حديثا أ ج و د من حديث أ ب ي رزين هذا ولا أ ص ح منه ه رحمه يقول النووي الإمام ل ل ا وحديث أ ب ي رزين هذا صحيح ع ب ا ر ة إ م ا م أ ح م د لا أ ع ل م في إ ي ج ا ب ا ل ع م ر ب ح د ي ث أ ج و د من حديث أ ب ي رزين هذا ولا أ ص ح منه ما يقتضي ص ح ة الحديث وهذه ا ل ع ب ا ر ة م ع ر و ف ة عند علماء الحديث ونبهوا عليها بأنه إذا قال إذا م ح د ث ن ل ن عليها م ح د ث ا الباب في أصح من ذ الحديث هذا الحديث ليس ذلك أن هذا الحديث صحيح معنى أن من المحتمل ان يكون الحديث ضعيفا ولكن الضعيف ايضا يتفاوت عندنا الضعيف مرافل هناك الى وبناء ذلك تتفاوت ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ض ع ي ف ة في مراتبها ف إ ذ ا قال العلماء لا نعلم حديثا أ ص ح من هذا الحديث في الباب لا يقتضي أ ن يكون الحديث ضائعا لكن, لكن ما الباب ورد في الإثناث ف ع ب ا ر ة الامام أ ح م د هذه التي قالها ما ن ع لا م ل أ ع ل م في إ ي ج ا ب ا ل ع م ر ة حديثا أ ج و د من حديث أ ب ي رضينا ه ذ ولا أصح هذا يستلزم الصحة ولا ك ذ اصح منه ا ا م ل و و ي ذ ا الحديث صحيح ليس مراده أن يصحح كلامة إمام أحمد ليس كلامة مراده إمام أن أ ولكن أن يستدرك ع ي ه لا ل و مراده تستلتم العبارة لا صحيحا حديث هذه أن أن يكون حديث صحيحا لكن يقول في هذا الحديث قاله أ ح م د و ع ن ا به أ ن هذا الحديث صحيح ولذلك قال النووي هذا حديث صحيح رواه أبو داود والترمجي والنساء وابن ماجا وغيرهم صحيحة قال الترمذي هو قال قال الترمجي هذا ماجا بأتانيد حسن حديث صحيح صحيحة حديث صحيح هذه هي أ د ل ت ن ا و أ د ل ة القائلين بوجوب ا ل ع م ر ة مع وجوب الحج و أ م ا حديث جابر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ا ل ع م ر ة ا و ا ج ب ة هي قال لا ليست و ا ج ب ة و أ ن تعتمر خير لك رواه الترمذي في جامعه من ر و ا ي ة الحجاج بن أ ر ط ى عن محمد بن ا ل م ن ت د ر عن جابر ثم قال عقب هذا الحديث هذا حديث حسن صحيح قال الترمذي رحمه الله في سننه وهذا مما امتازت به سنن الترمذي أ ن ه يذكر ا ل أ ح ا د ي ث ا ل و ا ر د ة في الباب وبعد ذلك يعقبها في الحكم على الحديث إ ن كان صحيحا أ و حسنا أ و ضعيفا أ و غير ذلك من ا ل أ ح ك ا م التي تعتري ا ل إ س ن ا د وبعد ذلك يعقب على هذا بما قاله العلماء بما قاله ا ل أ ي ب ه المجتهدون فيذكر أ ق و ا ل الائمه ويختار منها يذكر الراجح فيها هذا مما امتازت به سنن الترمذي رحمه الله تعالى ولذلك الذي ي ق ر أ في سنن ترمذي لا ي ق ر أ حديثا فقط و إ ن م ا ي ق ر أ حديثا و ي ق ر أ علوم الحديث ي ق ر أ فقه ا ل ا ن ا د و ي ق ر أ فقه المدن ي ق ر أ أ ق و ا ل الفقهاء و ا ل أ ئ م ة المجتهدين ي ق ر أ أ ق و ا ل علماء الجرح و ا ل ت ع د كتابه مجموعة ل ي سننه ر ح قال, قال, قال الشافعي العمره سنه لا نعلم احدا رقص في تركها في وليس فيها شيء ثابت بانها واجبه, ليس فيها شيء ثابت بأنها واجبة. قال الشافعي وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أي بعض ا ل أ ح ا د ي ث ا ل د ا ل ة على وجوبها قال وهو ضعيف لا تقوم بمثله ا ل ح ج ة وقد بلغنا عن ابن عباس انه كان يوجبها أن شيء عن النبي صلى الله عليه عن الله صلى وسلم هذا الكلام الذي نقله الترمذي هنا في سننه هو كلام الشافعي في مذهبه القديم و أ ن ت م تعلمون أ ن ا ل ش ا ف ع ي مذهبين مذهبا قديما في بغداد ومذهبا جديدا في مصر و ا ل ف ت و ى هي على المذهب الجديد وليست على المذهب القديم إلا في بعض على المذهب الجديد فهذا النص الذي نقله ا ل إ م ا م الترمذي رحمه الله ت عن ا ل ى ع ا ل إ م ا م الشافعي هو ما قاله الشافعي في القديم و أ م ا في الجديد فقد نص ت إ م ا م الشافعي رحمه الله على أ ن ا ل ع م ر ت و ا ج ب ة ت و ج و ب الحج وربما ا المذهب الجديد ل على ف ف ت و ى ق ر أ بعض ا ل ج ه ل ة سنن ا ل إ م ا م الترمذي وذهب يشيع بين الناس أ ن ا ل إ م ا م الشافعي لا يقول بوجوب العمره ة وبعد علماء ذلك يقذف ذ ه بأنهم على عليه الكمة الشافعية الأئمة الشافعية يقتلون على كتب يجب يقرأ أن ويتخرصون فيظنون في العمرة ظنونا خ ا ط ئ ة بجهلهم نعم ا ل ت ل م ذ ي نقل هذا النص وهو نص الامام الشافعي في مذهبه القديم و أ م ا نص الشافعي في مذهبه الجديد ف أ ن ه ا واجبه كوجوب الحج والدليل على ذلك ما ذكرناه من ا ل أ ح ا د ي ث التي سقناها كدليل على من قال بوجوب العمره ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى علق على كلام الامام ا ل ت ل م ذ ي الامام ا ل ت ل م ذ ي ذكر نص الحديث الذي رواه عن جابر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ص ئ ل عن ا ل ع م ر أ و ا ج ب ة هي قال لا و أ ن تعتمر فهو أ ف ض ل هذا نص الامام الترمذي في روايه جابر م حكمه ذ هذا ي في الحديث على ف ق ا ل كلام الترمذي هذا حديث حسن صحيح هذا الكلام غير مقبول قال ولا, يغتر الترمذي في هذا ولا يغتر بكلام الترمذي في هذا مما اوخذ على سنن الترمذي مما انتقد عليه تساهله ومنهم ا والناس ل ح و ا هذا في من ا لم العذر للإمام يلتمسه العذر بل ي ع ت ب ر هذا نقدا يوجه لسنن ا ل إ م ا م الترمذي والسبب في ذلك والله أعلم اعلم ل التمثوا ذ ي ن ذ ر إ ا التلمذي م قالوا ا ل إ م ا م الترمذي رحمه الله تعالى لم يتساهل في الحكم على ا ل أ ح ا د ي ث ب ا ل ص ح ة والحسن و إ ن م ا الامام إ م ل ت ر ذ ي له شرط الإمام الترمذي إ م م ا ا ل له شرط فالعلماء يختلفون في شروطهم نحن نعلم أن سننه صحيحه صحيحه البخاري له شرط في صحيحه. ومسلم له شرط في صحيحه. وأبو داود له شرط في والترمذي له وأبو داود شرط شرط شرط شرط في في في في سننه وبناء على ذلك لو ر أ ي ن ا ا ل إ م ا م البخاري ي رد حديثا رواه مسلم لا نستطيع أ ن نقول إن م م س ل ان تساهل تطريح الحديث لا في س ت ط ي ع أن نقول إن مسلما تساهل في تصحيح أن إن ح هذا الحديث إ ن م ا صححه بناء على الشروط التي ا ت ز م ه ا في صحيحه نحن نعلم أ ن الامام البخاري رحمه ا ل ل تعالى ه ا ش ت ر ط في الراويين أ ن يكونا متعاصرين واشترق ز ي ا د ة عن ذلك أ ن يثبت اللقاء بينهما فلم يكتفي بينما م المعاصرة ط ل ق ب اختفى الامام مسلم بمطلق ا ل م ع ا ص ر ة مع احتمال اللقاء الامام البخاري ما ي ر ت ف ي بهذا لو تعاصرا ولم يثبت عند البخاري لقاؤهما ولم يثبت ع ن د أن أ ح د ه م ا روى عن ا ل آ خ ر بالاتصال المباشر لا يعتبر الحديث صحيحا او ما خ ر ج و ا في صحيحه فاذا وجدنا الامام مسلم قد خ ر ج و ا في صحيحه ما نقول ان مسلما تفاهل لان هذا, هذا التصحيح بناء على شرطين وضعه الامام مسلم وكذلك ربما نجد الامام ابا داود يصحح حديثا في سننه وبناء على شرط له ذ ذلك ي فيه وضعه وبعد وقف تتابل ب ر ط حكم على الحديث بالصحة على على الشرط الذي بناء ولذلك ض ع ه و نص العلماء على أ ن ابن حبان رحمه الله تعالى لم يتساهل في صحيحه ب ا ل ن س ب ة ل ت ح ا د ي ث و إ ن م ا كان شرطه خبيثا وقد وفى ا ل إ م ا م ا بن حبان بشرطه فصحح ا ل أ ح ا د ي ث وضعفها بناء على هذا الشرط ا ل إ م ا م الترمذي رحمه الله من هذا القبيل وضع شرطا وبناء على شرطه هذا صحح بعض الاحاديث التي ربما ا ن ت ق د ه ا عليه من جاء بعده من الحفاظ هذا انها عليها عام ولكن لا مانع يمنع من ان يكون الامام التلمزي ايضا في بعض الحالات حكم على بعض الاحاديث بالصحة او الحزن بشكل بعض بعض بصحيحة نطبق ولكن يكون حكم على والواقع ليست ولا حسنة حتى لو يمنع من حسنة اردنا ان في حتى شرط الترمذي رحمه الله الإمام رحمه الله تعالى بالتضعيح ولذلك ا ت ض ع ي و ل قال ا ل إ م ا م النووي ر ح معترضا ه الله م على تقصيح ي الترمذي الإمام ا الترمذي هذا ل قول إن إن حديث حجر ح أي الامام ي ل ي رواه جابر في أ الترمذي ب ة وإنما هي مندوبة ق هذا الكلام مقبول كلام ا مقبول ل غير بتخشيح الحديث قال ولا يغتر بكلام الترمذي في هذا فقد اتفق الحفاظ على ان هذا الحديث ضعيف خلافا لما ق ا ل و الترمذي ا من ا ن ه حسن صحيح نعم وممن نص النووي ان ابن من على تضعيفه ضعفه على يعرف امام امام مداره مدار وزليل البيهقي قال إمام النووي وزليل ضعفه أن مداره على الحجاج بن لا الا من مدار هذا الحديث في كل جهته في ارفض هذا طروقه على يعرف الحجاج بن لا إلا ابن ارطاء الحجاج ابن من طريق ارطاء وقال د ق في حديثه أي الحجاج عن محمد بن ا ل م ن ر عن ج ا ب ر ا ل ح ج ج ا ابن ارطاء هذا مدلس ونحن نعلم في مصطلح الحديث أ ن المدلس إ ذ ا روى الحديث ب ص ي غ ة ع ن م ا تقبل روايته ل أ ن ه معروف بالتدليس فيحتمل ي أن ك ولذلك ن قد أخذ ا ح ويحتمل د قد ي يكون ث مباشرة أن أ خ ه بوابطة و ذ ل نص علماء الحديث على أ ن المدلس إ ذ ا نقل الحديث ب ص ي غ ة عن ما يقبل حديثه ويعتبر في عداد الضعيف المطلم رحمه الله تعالى رحمه وما ت ك ل ن كلاما ط وجد ي ل على ل ل ا آراء ا ع م في الصحيحين من ر و ا ة المدلسين ب ص ي غ ة عن و ج البخاري وفي صحيح مسلم روايه بعض المدلسين بصيغه ة ع ن فكيف خرجها في خرجاها صحيحينا م عنه ا عن عنه مدلس بصيغة عن قال علماء الحديث ما ورد في الصحيحين من ر و ا ي ة بعض المدلسين ب ص ي غ ة عنه محمول على الاتصال محمول على الاتصال يعني الاتصال بالقرينة حرفوا ان هذا الراوي قد د روى ا ل ح ي سمع ب الحديث ممن فوقه و إ ل ا لما خرجوا حديثه في صحيحيهما ح ه ن ل التي العلماء عليها م محمد الممكدر محمد الممكدر و أو ر أرطى روى فحجاج الحديثة هنا عن محمد بن يعتبر بالصيغة الحديثة نص نبه بن بن عن عنه بالصيغة قال إذن مدلسا في الضعيف عداد هذا ا وهناك ل ا اذا يعني و و يرد حديثه لهذه ه العلة ع ل ة ث ا ن ي ة ا ذ ه ى وامر من هذه وهي ان جمهور العلماء على تضعيف الحجاج بن ا ر ط غ بسبب اخر غير التدريس ذهبوا الى ضعفه في الحديث قال فاذا كان فيه سببان يمنع كل واحد منهما الاحتجاج به أ و ل ا تدليس مدلس صلوات صيحة عم ا وثانيا جمهور العلماء على تضعيف كل و ا ح د ة منها تقتضي ي ن العلتين تضعيف الحديث فكيف إ ذ ا اجتمعت العلتان فلا شك في أ ن الحديث يصير ضعيفا وبناء على ذلك اتفق الحفاظ على أ ن هذا الحديث من ا ل أ ح ا د ي ث الضعيفه ة وإلى ذ الذي ذهب ذهب ا الإمام الشافعي الله تعالى من وجوب العمرة إليه رحمه وجوب من عمر بن الخطاب رحمه الله ورضي عنه وابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله وطاوس وعطاء وسعيد بن المسيب وسعيد بن ج ب ي ر والحسن البصري وابن سيرين والشعبي ومسروق وابو ب ر د ة وعبد الله بن شداد والثوري واحمد بن حنبل وبهذا إ ح ا ق ن ر ا و ي وأبو عبيد وداود الظاهري رحمهم الله رحمهم يتبين لنا أ ن جماهير مجتهدي هذه ا ل أ م ة على أ ن العمره و ا ج ب ة كالحج وذهب الامام مالك و أ ب و ح ن ي ف ة و أ ب و ثور إ ل ى أ ن ه ا س ن ة وليست بواجبه ا وغيره عن النفع فمالك و أ ب و ح ن ي ف ة و أ ب و ثور على أ ن ه ا س ن ة و ب ق ي ة مجتهدي ا ل إ س ل ا م على أ ن ه ا و ا ج ب ة وبناء على أ ن ه ا و ا ج ب ة فهي و ا ج ب ة في العمر م ر ة و ا ح د ة كالحج ولا يفترض بها أ ن تكون مع الحج ولا أ ن تكون قبله ولا أ ن تكون بعده فهذه ف ر ي ض ة وهذه ف ر ي ض ة ف ل و ان يعتمر وبعد سنوات يحج ويكون قد ادى خربه و ل و ان يحج ويعتمر معه في عام واحد سواء كان مفردا ام كان, قارناً أم كان متمتعا ويكون قد ادى خربه و ل و ان يحج في هذا العام وبعد ع د ة اعوام يعتمر كل هذا جائز فلا تلازم ما بين الحج و ا ل ع م ر ة كل منهما واجب ولكن لا يوجد بينهما تلازم إ ل ا أ ن الانسان إ ذ ا ذهب إ ل ى الحج ف ا ل أ ف ض ل له أ ن يعتمر مسارعه للخيرات و إ ن قلنا يجوز له أ ن يؤخر ا ل ع م ر ة كما يجوز له أ ن يؤخر الحج والحج له شرائط هناك شرائط للوجوب وهناك شرائط ل ل ص ح ة ش ر المراد ئ ط ل للصحة و و ج ب وشرائط ا بشر... بشرائط ا ل ا ل ص ح ة ا لا م ر ب يصح الشرط الذي الحج بدونه و أ م ا شرائط الوجوب فالحج يصح بدونها ولكنه لا يقع واجبا كما لو حج الصبي الذي لم يبلغ ف إ ن حجه صحيح ولكنه ليس بواجب وكما لو حج العبد الرقيق فإن حجه صحيح وهذا ل ك ن ليس بواجب و ه الكلام يقال أ ي ض ا في ا ل ص ل ا ة لو أ ن الصغير ة صلى تعتبر صلاته ص ح ي ح ة ولكنها ليست ب و ا ج ب ة ما يجب عليه أ ن يصليها وكذلك لو صام يعتبر صيامه صحيحا ً ويتاب عليه ولكن لا يقال إ ن ه واجب ف إ ذ ا هناك شرائط ل ل ص ح ة وشرائط للوجوب فشرائط ا ل ص ح ة في الحج ا ل إ س ل ا م فقط فلا يصح من ك ا ث ر اصلي أ و مرتد ا ل ك ا ث ر الاصلي هو الذي ما دخل في ا ل إ س ل ا م أ ص ل ا ً وولد ب ا ل أ ب و ي ن كافرين في ل ح ظ ة علوقه امه من ابي ما كانا مسلمين و ب ن ا على و ذ ل د يعتبر الولد كافرا أ ص ل ي ا و أ م ا المرتد هو الذي كان أ امه مسلمه صنعا هذا ما ي ت ط و ر في أ ي ا م ن ا هذه ما يتطور ل أ ن الام إ ذ ا كانت م س ل م ة لا يجوز لها أ ن تنكح رجلا ك ا ف ر ا وربما كان هذا في ب د ا ي ة ا ل إ س ل ا م أ م ا اليوم فلا يمكن أ ن يقع هذا فالولد يتبع أ ش ر ف ا ل أ ص ل ي ن ب ا ل ن س ب ة للدين ف إ ذ ا كان أ ب و ه مسلما أ و كان أ ب و ه و أ م ه كانا مسلمين يعتبر ا و ل د مسلما ولو حكى الكفر من صغره اي ن ف ت ر أ ان ابواه قد ارسلاه إ ل ى مدرسه الكفار وتلقن من صغره الكفر وحينما بلغ حكى الكفر ما عرف غير الكفر يعتبر مرتدا لان الولد يصبع ابوي فاذا كان ابواه مسلمين فهو الان مسلم ولو لم يعلم عن الاسلام يعتبر مرتدا ف إ ذ ا بلغ وحكى الكفر ة نعتبره مرتدا نأتي إليه ونطبق عليه ا ل أ ح ك ا م التي نطبقها على المرتد من إ ز ا ل ة الشبه و إ ل ى آ خ ر ما هنالك من ا ل أ ح ك ا م ف إ ذ ا انشرت ص ح ة الحج أ ن يكون إ ن س ا ن م س ل م فلا يصح الحج من الكافر ا ل أ ص ل ي ولا من المرتد ولو ارتد الانسان في أ ث ن ا ء نسكه بطل حجه في ا ل أ ص ح فلا يمضي في فاسده و أ م ا ما سوى الكافر من الصغير والمجنون اللذين لم يجب عليهما الحج. علي الحج والصغير ما يجب عليه الحج قال ولكن الحج يصح منه وكيف يصح الحج من الصغير أو كيف يصح الحج م ن انهما ل م ج و ن ن مع أ لا قبض لهما الصغير ليس له قصد والمجنون ليس له العبادة صحيحة يتوكر قصد قصد وشرط حتى تكون صحيحة أن حتى فللولي ي ه ا ا ق ق ص د ا يحرم عنهما ه م ان ولذلك قالت ل إمام ا و و يحرم ر م ه الله تعالى فللولي ي أن ح عن الصبي الذي لا يميز الصغير الذي لم يصل حد التمييز والمراد ا ل م بحد ت و أ ن يبلغ الطفل خمس سنوات على بعض الضوابط و ب ع ضبط العلماء ض مميز بمن ي أ ك ل وحده وبعض العلماء ضبط مميز بمن يعرف يساره من يمينه وبعض العلماء ضبط مميز بمن يتم ف السؤال ويرد الجواب وهذه الضوابط كلها ضوابط ا ع ت ب ا ر ي ة ت ق ل ي د ي ة وليست ت ح د ي د ي ة متى يصير الطفل مميزا يصح منه القصد ومتى لا يكون مميزا لا يصح منه القصد عند ذلك يجب على وليه أ ن ي ح ر م عنه قال يجوز للولي أ ن ي ح ر م عن الصبي الذي لا يميز لما رواه مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي فرفعت امرأة رواه ابن عباس ركبا بالروحات فرفعت إليه عن أن صبيا فقالت يا رسول الله أ ل ي هذا حج قال نعم ولك أ ج ر وفي ر ب ا ي ة أ ب ي داود ف أ خ ذ ت بعضد صبي ورفعته من محبتها فالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال لها له حج اي يصح منه الحج وليس بواجب عليه بالاجماع ولك بذلك أ ج ر ويكتب للصبي أ ي ض ا أ ج ر مثل الصغير حينما يصلي ا ل ص غ يثاب ر حينما يصلي ي على صلاته و إ ن كان إ ذ ا تركها لا يعاقب علي ه وكذلك للولي أ ن يحرم عن المجنون قياسا على الصبي كما أ ن ه أ ح ر م عن الصغير الذي لم يميز يجوز له أ ن يحرم عن المجنون وكلاهما لا تميز عنده بل ربما كان الصبي ربما كان ا لان م من ج ن ن و أولى ل ب ي بالإحرام ع ه لأن المجنون له إ ذ ا كان جنونه جنون متقطعا له حال من الحالات الظروفية صاحيا من بينما الصغير الذي لا يميز ليس له قصد مطلقا والمجنون إ ذ ا كان جنونه متصلا في درجات ع ا ل ي ة من الجنون ما حيكون وضعه أ س و أ من وضع الصبي هذا لا قصد عنده وهذا لا قصد عنده ولذلك ذهب أصحابنا أو كثير من أ ص ح ا ب ن ا رضي الى ل ه ت انه م إلى أنه يصح ا ل إ ح ر ا م عن المجنون كما يصح الاحرام عن الصبي وبناء على ذلك إ ذ ا أ ح ر م الانسان عن الصبي أ و أحرم عن المجنون جانوي إحرام عنه إحرامه ويجب عليه أ ن يعمل كل ا ل أ ع م ا ل التي لا يستطيع الصبي عملها ولا ويجب ل ا ع القيام ي بها و عليه حين عملها أ ن ي س ط ح ب معه الصبي فيجب عليه أن يتوصى عن الصغير. ويجب عليه ان ل عليه ص غ ي ويجب ر أ ي أ خ ذ الصغير معه فلو ط ا ق وحده بدون الصغير لما صح صوابه عن الصغير وإذا أراد أن يسعى يجب عليه ان ي أ خ ذ الصغير معه فلو سعى منفردا دون الصغير وكان قد أ ح ر م عنه لما صح ت ع ي ه وكذلك يجب عليه أ ن يتحمل ما يترتب على الصغير من محرمات الاحرام التي يترتب عليها واجب مالي من, من الذبح وغيره فيما إ ذ ا كان الصبي مميزا وكان ب ا ل إ م ك ا ن تعليم أ ن يمتنع عن هذه المحرمات أ و فعل الواجبات أ م ا إ ذ ا كان صغيرا لا يميز بان أ ن ك عمره س ن ة و ا ح د ة مثلا أ و كان عمره سنتين باتفاق العلماء هذا ليس مميزا فهذا إ ذ ا فعل شيئا من المحظورات فليس عليه فداء لا عليه ولا على وليه الذي أ ح ر ب عنه باتفاق العلماء فاذا إ ذ ل المجنون ص غ ي ويكون ر وعن ه الحج صحيحا لا ا ا عليه ولكنه ل ل حجة ويؤجر يجزئ عن إ س ما ف إ ذ ما بلغ الصبي وصح المجنون وكان قد حج وليهما بهما فلا يجزئ هذا الحج عن ح ج ة ا ل إ س ل ا م بل يجب عليهما أ ن يحجا م ر ة ث ا ن ي ة ح ج ة الفرض التي تجزئ عن ح ج ة ا ل إ س ل ا م إ ذ ا كانا قادرين على ذلك بالشروط التي سنذكرها قريبا إ ن شاء الله قال و إ ن م ا تصح مباشرته أ ي الحج المباشر ا ل آ ن هناك أ ح ر م عنه وليه وحج عنه وليه تصح مباشرته من المسلم المميز ولو كان صبيا ع ب ر سبع سنوات أ ويثاب عمره ثمان سنوات ثلاث سنوات أو ل عليه ولكنه لا يجزئ عن ح ج ة ا ل إ س ل ا م أ ي ض ا ف إ ذ ا بلغ يجب عليه أ ن يحج م ر ة ث ا ن ي ة ولذلك قال وإنما الإسلام بالمباشرة إذا عن بنفسه بالمباشرة يقع حجة بشره أ و ب ا ل ن ي ا ب ة إ ذ ا أ ن ا ب عنه غيره بالخلوص التي سنذكرها في ا ل ن ي ا ب ة متى تكون النيابه ة فإذا ا ب ش ر المسلم المكلف هو هو المكلف البالغ البالغ العاقل هذا هو المسلم المكلف وأما المكلف العامة عندنا المكلف عندنا مسلم المكلف ويجد عندنا مكلف المكلف ومن هو هو بشورة بشكل عام يوجد ويوجد عاقل بلغته ا ل د ع و ة و ت أ ه ل للخطاب وهم الذين جاءهم ا ل أ ن ب ي ا ء جاءوا إ ل ى البالغين العقلاء يبلغونهم ا ل د ع و ة فيجب عليهم الاتباع إ ذ ا كانوا أ ه ل ا للخطاب هذا يقال مكلف ب ص ف ة ع ا م ة و أ م ا المسلم المكلف هذا زياد متى يصير المسلم مكلفا إ ذ ا كان بالغا عاقلا كل إ ن س ا ن في الدنيا مكلف أ ي مكلف ب ت ط ب ي ق ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل مكلف بتعب الواجبات وترك ا ل ب ح ر م ا ت من هو المكلف بشكل عام البالغ العاقل الذي بلغته ا ل د ع و ة و ت أ ه ل ل ل خ ط ا ب هذا المكلف في ا ل إ ي م ا ن مكلف باتباع الرسل واما أ م ا ل س ل م ل ل م من ك ف هو المسلم المكلف أول ويكون عاقلا ما يقال بلغته الدعوه ل أ ن ه مسلم نعم ف إ ذ ا المسلم المكلف هو البالغ العاقل فتصحح م ب ا ش ر ة الحج ويقع عن ح ج ة ا ل إ س ل ا م إ ذ ا فعله ا ل إ ن س ا ن بنفسه أ و فعله ب ا ل ن ي ا ب ة في الحالات التي تجوز له فيها ا ل ن ي ا ب ة شريقه ط ة أن يكون ان شريطة أ يكون حرا ف إ ذ ا لم يكن حرا ب أ ن كان عبدا رقيقا وحج ف إ ن حجه هذا أ ي ض ا ما يقع عن حجه ة الإسلام فإذا ثلاثة يصحف الحج م يصحف ن و ل الاسلام يكونوا عن م منه الإسلام والمجنون الصبي الحج ولا لو أحرم عنه وليه يصحف ويؤجر يقع فيما حجة عن عنه إ ولكنه والحج اذا ل ق ن إ حج ف إ ن الحج يصح منه ولكنه ما يقع عن ح ج ة ا ل إ س ل ا م قال وانما إ ن م تصح و إ تصح م ب ا ش ر ت من المسلم ا ل م م ي ز وعمرتي إ ن م ا ي ق عن حجة ا ا ل ل إ س و ع م ب ا ل م ب ا ش ر ة أ و ا ل ن ي ا ب ة إ ذ ا باشره المسلم المكلف أ ي البالغ العاقل الحر فيجزئ حج الفقيس بالغا ً عاقلا ً ولو كان فقيرا ً ما أ و ج ب الله عليه الحج, الحج يجب اذا ل ح ج يجب إ كانت عند ا ل إ ن س ا ن استطاعه من الزاد و ا ل ر ا ح ل ة ف إ ذ ا لم يجد الزاد و ا ل ر ا ح ل ة لم الزاد والراحلة يجد كان فقيرا ً ومشى ا ل الحج على قدميه وتحمل المشاق الله ما المشاقة عليه ولكنه تحمل أوجب وحجه ا ي ج ز ي ه هذا ام لا ي ج ز ي ه غير يجزيه مثل المريض اذا صام في نهار رمضان الله ما اوجب عليه الصيام ايجزا الفطر كما ذكرنا في مباحث الصيام لكنه لو كلف نفسه ا ل م ش ق ة وصام ا ي ج ز ي ه صيام ه ام لا ي ج ز ي ه يجزيه صيامه في في شهر نهاي المسافر اذا سافر في شهر رمضان مثل رمضان يبيح له ا ل إ س ل ا م أ ن ي ف ت ر بالشروط التي ذكرناها في إ ب ط ا ر المسافر ولكنه لو تحمل ا ل م ش ق ة وصام ف إ ن صيامه هذا يقع عن صيام رمضان ولا يجب عليه القضاء وكذلك الفقير لم يجب الله ت عليه ا ى ع ل الحج ولكنه إ ذ ا حج ف إ ن حجه يقع عن ح ج ة ا ل إ س ل ا م ويكون مجزئا بالاتفاق وكذلك كل عاجل ليس المراد ا ل ث ق ي ر إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن عاجزا ما يستطيع أ ن يذهب إ ل ى الحج ما يجب الله تعالى عليه الحج بنفسه بل يجب عليه الحج بالنيابه بان يبعث وكيلا ينوب عنه بالضوابط التي سنذكرها ف إ ذ ا ت ل ف نفسه ا ل ن ش ق ة وذهب إ ل ى الحج قال ما في مانع يقع حجه عن حجه ا ل إ س ل ا م ويكون م ج د ئ ا وأما والعبدة الصبية أن ما يزرع ولقوله ما ع عن حجة الإسلام ق و ل صلى الله عليه وسلم أ ي م ا صبي حج ة ثم بلغ فعليه ح ج ة أ خ ر ى و أ ي م ا عبد حج ة ثم عتق فعليه ح ج ة أ خ ر ى فهذا نص صريح في ان ح ج ة الصبي و ح ج ة العبد ما تقع عن ح ج ة ا ل إ س ل ا م رواه البيهقي ب إ س ن ا د جيد كما نص عليه ا ل إ م ا م النووي في المجموع وأما شرائط وزوب الحج وهي التكليف والحرية والاستطاع وغير وصلى وصحبه وسلم فسنتكلم القادم محمد شرائط الحج التكليف عنها الدرس شاء الله الله سيدنا سبح ذلك على على آله في إن